مهما تغيب راح ترجع تاني ده انا وانت الواحد للتاني مهما تغيب راح ترجع تاني دنا وانت الواحد للثاني مهما تغيب راح ترجع تاني دنا وانت الواحد للثاني مهما اشرنان بعضينا انت حياتي وانا افديك روحنا وقلبنا وعلينا بنحب بعض ويترجوا لنا اشرنان بعضينا انت حياتي وانا افديك روحنا وقلبنا وعلينا بنحب بعض ويترجوا يا ودلي الأيام وننسى كل جفاء وخصام تعود لي وتعود الأيام وننسى كل جفاء وخصام وننسى كل جفاء وخصام مهما تغيب راح ترجع تاني مهما تغيب راح ترجع تانيstep كل ما burstingogene sponge Trent waineg representing C ans Bienigneur PirmaIL University was thrown back to me a Also win انا and Nessim win tell ashgar, and alonso win tell as heart, Ann Nessim and I'm a new النسيم I'm a new النشيد I'm الخيال في خيالي وانت الامر في خيالي مهما تغيب راح ترجع تاني ده انا وانت الواحد اللي مهما تغيب راح ترجع تاني دانا وانت الواحد للتاني مهما تغيب رح ترجع تاني دانا وانت الواحد للتاني مهما تغيب رح ترجع تاني فكر شريد وبقيت ناسي إلا اللي دايما عقلي معاك بقاسي وانت بتقاسي ولي عزبنا باني رضا بكري شريد وبقيت ناسي إلا اللي دايما عقلي معاه بقاسي وانت بالتقاسي ولي عذب مداني رضاك سامع فؤادك نديني تعال أوصف له حنيني سامع فؤادك يناديني تعال أوصف له حنيني تعال أوصف له حنيني مهما تغيب راح تاني. dana وانت الواحد للثاني مهما تريبرح ترجع تاني دنا وانت الواحد للثاني مهما تريبرح ترجع تاني دنا وانت الواحد للثاني مهما تريبرح ترجع تاني دانا وانت الواحد للتالي مهما تغيب رح ترجع تالي دانا وانت الواحد للتالي